وجاء الإنسانية على ما يقولون ومات على الصليب من أجل الإنسانية على ما يقولون لكن أنا أختلف مع المسيحية في مسألة واحدة وهي الإله والإبن وروح القدس هذا روح القدس أنا لا أعترف بها لو كان الإله والإبن ربما لكن التلاتي أنا لا أعترف بالتلاتي وبهذا كنت في هذه الديانة وخرجت منها ولهذا خرجت من الديانات ولكن انا امين شيئا ما الى المسيحية في هذا النطاق لان عيسى كان نزيها وكان له شهود لكن موسى ومحمد جيبوا لي الشهود ولماذا موسى تأخر أربعين يوما ولماذا محمد لم يكن له شهود وهان سوريا سو اسراء هان بالجلسة وبروح ومن كان معه يجاوبوني ولا يجاوبوني للأسئلة نقدم نهضروا أما بس قولوا لي ألا أفضل الإسلامي صحيح ولا أخضروا لي أديهم لا يجبوا لي الشهود الأدلة. الأدلة هذه مسألة من أتى من, من من من من أعطى النبوة لمحمد شكولي بدأ وقال لي انت بابي شكولي باش عرف راسو هو هو نادي باش هي اللي قالت هذه باجي على يد يقول غطيني غطيني لقد رايت شيطانا لقد يا راك او ملكا لقد رايت شيطانا سيرو باش تشوفوا شنو اللي وضروا وضعوا اليمين وقالت هل تراه قال لا أراه وضعوا الشمال قلت لا تراه قال, لي قال لي لا أراه قالت والله لقد رأيت ملكا لو رأيته لو كان سيطانا لو كان سيطانا لا رأيته كنت عارية على اليمين وعلى الشمال وهذا ملكا وأنت نبي في النهاية تبتأك لهم نبو